جاءنا ما كان فصل الارض من كتاب حفيم بل كذبوا الحق لما جاءهم فام في امل مريد افلم يروا لذا السماء حتفهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها رفع مواسيا وانبتنا وانبتنا فينا من كل زوج مكين تذكره ولكرام لكل عبد منير ونسلنا من السماء لِكُلِّ لَعْبَانٍ وَاحِيَنَ أَمِينًا جَاءَ مَن تَكَذَّبَ كَذَالِكَ الْخُرَّاجَ كُتِبَتْ قَبْلَ مَنْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّشِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ نُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمَ طَبَعَ كُلُّهُمْ كَذَّبَ أَفَعَيِينَا بِالصَّلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَشْوِشُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّهُ يَرَى الظَّالِمِينَ كَلَّا إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عليه رقيم عتيد. ما ينجر من طاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم ألقيا في جهنم كل كفار علي تغنم ما تر كفار من نار لصائر محتدم مرير اكلت جعل مع الله ايمانا اخر فان في العذاب الشديد فقلبي يا في العذاب الشديد هذا قالي يَوْمَ تَنطَلِقُ الْقُبُورُ لَدَيَّ وَمَا هذا أَنَا بِضَلَّالٍ مِنَ الْعَادِلِ يَوْمَ نَقُولُ جَهَنَّمُ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَأْوَاكُمْ وَتَغُونُ وَتَظُومُونَ حَتَّىٰ اتقوم واتقوم هل من نذير ان سنت في الجنه حين وَيُوَجَّهُ لِقَوْمٍ مُنِيبٍ وَدُخْنُهُمْ عَم بِشَمَن وَدُخْنُهُمْ عَم بِشَمَن اُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ عَن وكذلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا وفلقبوا في البلاد هل مفيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو وهو قد خلقنا السماوات والأرضاها بينهما في شتة أيام في شتة أيام وما نشتنا من يغوب فاصفت على ما يقولون وشبه بحمد ربك وشبه بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فشبه وأدباء الشجوم يوم قريب يوم يسمعون صريخا يوم يسمعون الصيحه للحق. ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميت لمن المصير يوم تشطط الارض من شراره يوم تشطط الارض من رمش عنينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما تعنينا بجد هذا الكرب الق